صل وال... <تصفيق> إلا ليقربنا إلى الله ذو الفَائِدَةِ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لَوَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء انقسما السماء وانت والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل سَمَا الَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم من لَنْ عَامِ ثَمَانِيَةَ أزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمْمَهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِ ثلاث إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ فَأَنَا تُصْرِفُ الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر واذرة وذر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كن تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس لنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو وَبَدَأَ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن دَادَ الَّذِي يُضِلُّ الْعَامَ سَوِيلِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّ صانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 إن أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمر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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده فَتَتَقون والذين جتنه قهو تاي يعبدوها وانا بو الله لهم البشرا فبشر عبا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف هلنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء كهو ينابي عفل رغ ثم يخرج به ذر أم مختلفا الواله ثم يهيج فتراه ثم, يهيج فتراه مصفرا ثم يا في ذلك لذكرى لأولى البعض. شَرَحَ اللَّهُ صدره للإسلام فَهُوَ على نُورٍ من ربه قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا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 أَنَّ الْعَرَبِيَّ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سَلَماً لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَجِيدٌ وَإِنَّهُمْ اليوم عند ربكم تختصمون فمن أظلم من من كذب على الله و كذب بالصدق إذ أليس في جهنم مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ انعاد ربهم ذلك جزاء المحسنين لكي الله عن وَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجَزِيَهُمُ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ضَلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِينَ تَطْمَئِنُونَ هم من خلق السماوات ولرد ليقولن الله قل فرائتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل ك شفاة هل هن كشفاة بريه أورادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كانت لكم عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق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 وحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أم أَمُتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُل وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا 124. له ملك السماوات ولرب ثم إليه ترجعون 125. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بلا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن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 يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضروا دعانا ثم إذا خولناه فَمَا أُنْعَاهُنَّ مَّا كَانُوا يَكذِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أعلموا أن الله يبثط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقومي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نبث يا حسرة على ما فردت أو في جنب الله وإكونت لمن السافرين أو تقول لَوَنَّ اللَّهُ هَدَى لِكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ قل حين ترى العذاب لمن لك غتان فأكون من المحسنين بل قد جاء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 هُوَ بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ يَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَتَوكلْ إِلَيْهِ يوم القيامة والسموات مقطوعة. في الصور فصاعق وما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم من في خفيه أخرى فإذاهم قيامين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 حتى العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين سيقال <تصفيق> الذين اتقوا ربهم الى ذمرا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 حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم